خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العرش السوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر ووأسر ماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبة أو أجد على النار هدى فلما فاخلعن عليك إنك في الواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأكمل الصلاة لذكري إن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 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ أَرَيْتَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ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 فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْعَرَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدلكم عَلَى مَن فرجعناك إلى أمك كي تقر وَلَا ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنتَ وَأَخُونَكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَاءٍ فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِلْعَوْنَ إِنَّهُ طرى تَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُمْ يَتَلَكَّرُونَ أَوْ يَفْشَلُوا قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 قال فما بان الكرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينتى الذي جعل لكم الأرض مهدا وتلك لكم فيها سهلا وأنزل من التمى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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بتحرك يا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِتِحْرِيمٍ مِثْلِهِ فَدَعَ الْبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَنَّ سُوَاعَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّنَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا سيثحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا النجوى قالوا إن هادان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم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 خير أن لا تسعى فأوجد في نفسه خوفا مسا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع لأيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أخلِّب ولا في جزء ولتعلمن أينا أسد عذابا وأبقى قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاضن إنت تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من التحق والله خير وأبقى ربه مجرما فإن له جنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جن وعدني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وَإِن قَضَيْنَا أَمْرَهُمْ حَيْنًا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَوَسْوَسَ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا وَسْوَسَهُمْ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 ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما وعجلك عن قومك يا موسى ولهم هم على أثاري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فَقَالُوا هَذَا إِلَّا هُوَ كُمْ وَإِلَّا هُمْ مُوسَى فَنَسِي أَفَلَايَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قولا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَوْهُ وَلَا نَفْعَ وَلَمْقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا أَوَّلِينَ مَا سُجِّدْتُ ان رَبكُ مُرَحَّمَان فَتَّبِعوني وَأَطِيعوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُنْتَصِرًا قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلّوا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا تامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الوسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فَإِنَّ فإن لك في الحياة أن تقول لا متاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقا فَنَهُوَ فِي الْيَمِينَ الْفَاعِلُ إِنَّمَا إلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إلَّا إِلَّا هُوَ وَاسِعٌ كُلّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَوْلَى وقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالبين فيه وسائرا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 صَفَا فَلَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا تَمَامًا إِذِ انْتَبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ للرحمة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع السفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيدي الفهم ولا يحيطون به علمًا وعنت الوجوب للحي القيوم وعنت الوجوب للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ وكذلك ذل قرآن الأرض يوم وصلصنا فيه من الوعيد وصلصنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالوا الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملاكين فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَأَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَدْخُلَهَا وَلَا تَعْرُ وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْهَى فَوْجُ وَسَأَلَ إِلَيْهِ السَّيْطَانُ فَالَيَأْتِيَ آدَمُ أَلْأَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا منها فَبَدَتْ لَهُمَا مَا سُ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 مَا يَكُنْ نَكُمّ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك فنسيت فنسيتها وكذلك اليوم كنتا وكذلك نجذي من أكرف ولم يؤمن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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مَا فاطبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبنا ومن آنا سبح وأطراف النذار لعلك ترضى، ولا تمد عينيك إلى ما متعمى به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم في.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 قل كل متربط فتربطوا فستعلمون من أصحاب الطراط السوي ومن اهتدى